أكسيج تعبيني، وتيك إنسان إيماننا وضلي تواب، يعني هبو، ونقي زمان الشهد، ماني هبو، بلام عمل لا شيء نبو، بغي إيمانكين قصانة، ووتي إيمانكين قصانة كافرنيا بملته مرجئي، بملته مرجئي، شككتوه بيبغي مرجئ أو توم مخالفك ذاكين، كوملك نصوص ذاكين، ومخالفين أقوال أهل عمج ذاكين. و شكر دوك دوك وملج للسلفه مورجي أدا ذنيء و... وقحطان جيبس يبون علاج أجر كسيكوتي تارك الأعمال ايمانك هي ناقصة بلام ايمان داره في تو مورجي أي في تو مورجي أي باش إيمالدين نخر تو خلاف تو بل السلفة لبيت تو تو بقول السلفة ما تروح ما تيجوا أنا لباد وتو أنا كسيك أجر كات مورجي أي بيت على المورجي أي خلنا بيت نال المورجي ومن قولي يقولون ان من يكون هناك من يكون من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون لو من يكون هناك من وفر هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون من يكون من كارجيشة ويهندك لو تكان أن قوما يقولون من ترك الصلاوات المكتوبات، أتاكوا كارجيشة ويهندك أن اللهن أجر كسيج نجكان نجفر تربكات، وصوم رمضان والزكاة والحج وعام فرائض وهر كسيج هم نجكان نجكان تربكات وهر وجر رمضان تربكات زكاة ندا وهرها حج النكات وهم فرزكان تربكات، من غير جحود لها، بلام جحود نداد إن لا نكفره يا موكسبك فرنازين يرجع أمره إلى الله. أمر أماناء ادت الله خايب رجاء فانو تعالى ودواته فرمود فهؤلاء الذين لا شك فيهم يعني في أنه مرجئ ها فرمود لوانك وأنا مرجئ إمامي بن راجب رحمة الله يبلغ فتح البارينه والمجلد يجلب ربيصيات او بيت الله مرجئي كاكي مرجئ نكمن فيش مزانيان زور بيان وتيه تنها وتيه هنديكان كان نقل لو تكان النقل أكين أقربتهم خول كان نقل أكيم راسي زور درجات كيشت وروح امامي سفيان كروعي رحمه الله بيت ام امام بارزك لعلماء سلف للسادسه و28 هجري وفاتي كردو لاسي قرنيك بيغنبري خاص الله خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم قال لي مرجئة بحشتين وعجبك الدوب وكسيك وعطاك كسيك أشير وكشي بلاي لا إله إلا الله وهروها تركي فرضاقامكات عمل الجواريح ترككات وسموا ترك الفرائض ذنبا بمنزلة ركوب المحارب قال لي وثيانا تركتني فرضاقان تاوانا هروكو تون كسيك إيه لحرامكرا وكان أنجام بدات وليس بسواء نا هرقيسوكيك نين لأن ركوب المحارب من غير استحلال معصية لبرأوي كذن يحرم كذا كان ببيع او كبره بحواجب زانيت تعوانه سربيه شيء وترك الفرائض متعمدا من غير جهلين ولا عذرين هو كفر بل امكسك فرزقان ترك بكت ببيع او ك جهل او عذر وكفر رئيس او اقوال علماء او اقوال السلف لباري بريء لا بريء منهج اوه وهرها امام حميدي رحمه الله وغيره لا براسي لمسألة وتي خواني عن هو بتفصيل باسي المسالتان يعني ارواحك ترى قائمه ام اسلام وزنان امه رحمه خايلبت ام زنه فيا برز امامي اجوري رحمه أم خايلبت لا اكتبي 40 حديثا للاجوري اجمعار تصديق عن بالقلب واللسان براسيك براس خروي إيمانك أو إيمانك لدله لدله هيا واروها بزمان شيخان إقراري بياج شو عملك براس نخاتوا تحكم لسر عملك يا ديد عملي في كتابي فمن لم يصدق الإيمان بقلب عمله واروها لا أما لا أخرجه علماء ولا كتب كتابيا لا أربعون حديثا ااا فمن لم يصدق الإيمان بعمله بجوارحه أفرمت هرك ساك إيمانك براس نخاتوا بكدر وكاني مثل الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وأشباه لهذه أفرمت إيمانك براسنخاته وباكر دواء كذو كان جستاوكو دس نوجو نوجو زكاة روجو حجو جهاد آب يعني أأمان ورضي لنفسه بالمعرفة والقول دون العمل وروها الرازيب بنفسي بويكتنها خايق وربنا سيت يعني شاتمان بينت ورواها بزمانش وبقولش بيلت دون العمل. ببيو عمل فيبكات. لم يكن مؤمنا براسيو كإيمان دارنيا. ولم تنفعه المعرفة والقول براسى معرفة قولا كو إيمان ذواك قولك إيش كدان بجنواه هتسدج بجنانة. وكانت تركه للعمل تكذبا منه لإيمانه براسى تركني عمل بدروخو إيمان كيتي. وكان العمل بما ذكرنا تصديقا منه لإيمانه. فعلم ذلك براسي وبلقانيك باسمك جلال باشره ديك عمل ابيات لا ايمانها ابيات قال عملين عملنا إيمان دارني افرن فعل ذلك اا هذا مذهب علماء المسلمين قديما وحديثا براسي او مذهبي علماء المسلمين بو كلكون كلاته اما دي سنه اجماع ونقلات فمن قال غير هذا فهو مرجئي خبيث جا هركسك غير أما بالراسي او مرجئي كي بيسا او مرجئي إمامي امامي على ت بيسي وابيت في ملاذ مرجئ أيه في ملاذ إمامي عزوري رحمة خالد بفرن تو مرجئ أيه قولي منيا أبراسي أم مسألة إجماع علماء اللي صار رحمة خوان تبي أمي إمام شافعي رحمة خالد أم إجماع تانية راسته أم إجماع لم طبعي إسا يكتبي أمي إمام شافعي أك هي نهاته أما زوجي لو البطر بس انا دخولت إمام شافعي ولكن إمامي لا المكان الذي يجعل هذا المكان الذي يجعل هذا المكان الذي يجعل هذا المكان الذي يجعل هذا المكان الذي أما أم المكان الذي يجعل ساقط المكان الذي يجعل هذا المكان والله أما أم... ودي المكان الذي يجعل هذا المكان الذي يجعل هذا المكان الذي يجعل أما دي الذي يجعل هذا المكان الذي يجعل هذا المكان الذي يجعل هذا المكان دي يجعل هذا واروها براسي أما اسأل زرنا إمام أبو ثور رحمتي خوالي بفرمت أنه لا يكون مؤمنا إلا إذا, إذا إلا إذا التزم بالعمل فرمت براسي نابد بإيمان داره إيمان دارني إلا أقر عمل نكات مع الإخرار واتا عمل بكات لقل أوي كداني بيأنيت وإلا فلو أقر ولم يلتزم العمل لم يكن مؤمنا أقر داني بيأنا نكر براسي إيمان دارني سيري كتاب إيماني ابن ثور رحمتي لا فريس يصطو ورأى في غنبري صلى الله عليه وآله وسلم فرمت الإيمان بالله والعمل قرينان إيمان بأخوي رصفناه تعالى وعمل قرين يكثرن بيكة وجريدرا بيك وبيكة وبشرة ونتوا لا يصلح واحد منهما إلا مع صاحبه إيش كان مكان بخلتناه وعملناه إلا لجلها وركيان البيت وأما إمام ابن أبي عمر رحمة خاله الأكتبي إيمانه نهاية برقمي دوانصة ورأى إمام السيوط رحمة خاله بيت أم قويد بالدة وإمام ابن الشاهين رحمة خاله بيت بالجامع الصغيرة وروها أشرميت حديثيكي حسنا بلى. وروى الشيخ لسان الله تيم فالعمل يصدق يصدق أن في القلب إيمانا براس عمل براس أخاتوا. دري وإذا لم يكن عمل كذب أن في قلبه إيمانا. أجر عمل نبيت براسي أو كسدرو او وروى ودروي قبل لد الله مجمع فتاوى مجلد حوض لا فريد يصدق كان يزورنا زور زورنا. حيث في هناك كإنسان كا أو إنكاريكه تُنكر على سي أو زان أنا زار بصري حي هم شو جنبه إمرهم قدوته زار باتصل بهم بعسكره أروها معمر معمار رضاي بيت لعطاء إكرى أبر رباح برسيرقات أثمرت إنهم يقولون نحن إن نقر بأن الصلاة فريضة وتمرجئ كان أذ دسانو جبرة أما إيش إمام عطاء إكرى أبر رباح زان في الله ولا دي سانوا مع مريش رسع إخوائي لابتشونك موافقي أما كردو أذي مرجكان كان اما إما إقرار أكين داني بيعني أنك واجبة ولا نصلي ونيوجناك وأن الخمر حرام ونحن نشربها واروها عرق حرام بلام إما إخوينو وأن نكاح الأمهات حرام ونحن نفعلها واروها نكاح خاص بيني الزواج كردن لقل دايكا حرام بلام إما إكين واروها فرمت قال فنتر يده من يدي يجب أن تنكر لتن... لدستم ثم قال من فعل هذا فهو كافر هركسك أو كافر هركسك أو كافر سبحان الله لا ورون تركي أمج إمامي عبد الله كتب السنة هنا بتي مجلديك لا بري سيصد واشتعود برقمي هشتدو سيويك وره إمامي خلال رحمتي خوالي بلا سنة هنا بتي مجلدي تور لا بري بستنو برقمي هزارو بينج, بينج وره لا نصدو بنجاوسية برقامي هزار ونصدو ثيودو أروها إمام الله عليه بالله لمجلد جودالا بريح نصدو هش برقامي مالك الكري أنس رحمة الله عليه لا إيمان إلا بعمل براسي إيمان إلا بكرد والنبات إمام ابن جرير التبرير رحمة الله كتب صريح سنيناويتي برقامي بستونو وراء إمامي لا رحمة الله على أن من لم يأت بالشهادتين فهو كافر شيخ الإسلام كان شيخ الإسلام تبره حتفار بدر فرماي، وقد اتفق المسلمون مجموعة فتاوى يالله دي قيس يصطلح، وقد اتفق المسلمون على أن من لم يأتي بالشهادة فذو كفر، ويكشين في أصل إيمان السنة، في تكبير ذلك الأمر، الأعمال الأربع تيرشيا ورجوز في تكبير ذلك ونحن إذا قلنا على السنة متفقون على أنه لا يكفر بالذنب فإنما نريد به المعاصي كذناء والشرب وأما هذه المباني ففي تكفير تاركها نزاع مشهور. دفعتي إذا قلنا أهل السنة متفقون على أنه لا يكفر بالذنب فإنما نريد به المعاصي كذناء والشرب وأما هذه المباني ففي تكفير تاركها نزاع مشهور. ففي تكفير تاركها نزاع مشهور وعن أحمد في ذلك نزاع. وإحدى الروايات عنه إنه يكفر من ترك واحدة منها إبا معبب القيدة فالمن إزعى قول جهة جالك تلكافر دو جالك تلكافرنا باشر. ومختيار وبكر وطائفة وعنه رماية ثانية لا يكفر إلا بترك الصلاة والزكاة فقط ورماية ثالثة لا يكفر إلا بترك الصلاة والزكاة إذا قاتل الإمام عليها ورابعة لا يكفر إلا بترك الصلاة وخامسة لا يكفر بترك شيء من اقول <سؤال> امام ادخل وش الشيء نقلي دكان شيخ غير فميجر ادونيش نكا كافر وهذا دي سنه وش من والتحريف هذه المباني ففي تكفير تاريخها نزاع مشهور علي ابن تيميه رحمه الله بيفرمت ام كر زانيتر لتكفيرك كسانيك كان نزاع هي نزاعكش نسائه كوبربلاوة. وعن أحمد في في ذلك نساء في في ذلك وارها لا أحمدوا رحمة خالد بيت نساءه باش. وإحدى الروايات عنه إحدى الروايات كان لامام أحمد ورحمة خالد بيت. كيا النفر من ترك واحدة منها. تكفي أكاد كسر بكاء فرزان إذا جد يكفر لفرزان ترك بكات وفوا اختاروا بكر وما بس إمامي خلاص رحمة الله بأخوي وطائفة من أصحاب الم... من مالك وأروها أما راي او أقل طائفة كمالك لزناني مذبي ماي مالك رحمة الله حبيب وأكو من حبيب وعنه ثانية وأروها لأيام أحمد الله برواياتي دوم لا يكفر إلا بترك الصلاة والزكاة فقط إلا بتركني نيجوز زكات خلت كافر عكات واتكش كافر ورواة ثالثه ورواة سيم لا يكفروا إلا بترك الصلاة والزكاة اذا قاتل الإمام عليها. أفرمت رواة سيم أويان كتكفير ناكت إلا بترك النبي نجنبت وهذا كسر نجت بتركه بكافر زانية وهره زكاةش أجر إمام شربكات لسر زكاتك ورابعة رواة شوارم لا يكفروا إلا بترك الصلاة إمام يحيى محمد أحمد خالد خال كافر ناك إلا وخامسة لا يكفر بترج شيء من بينجم بتكنيهش كان خلك كافر نكت باشا إيه ما قلين سبحان الله سيري عدلي اوانك سيري انصاف يا وانك رواياتها لا شواريا بكافر إزانت لا يكدان يا نبي أتدس بودانوا لا برانبرهش شوارك كمشهور لا إمام أحمد و أحمد يقال بأوي كبكافر إزانت كام يا عدل كاميء انصاف أو تنهاء أشيء دس أجزو بشي لا يكفر بيطلقوا شيء منهن أي شيء أكله يكمل دوم مسيء مشهور رأي ابن سلم رحمة هل دواء فرمت قال الحكم رع تيبا إمام حكم كري عتيبا فرمت من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر هر كسيك بعمدي بانقصت نيش كافر بو ومن ترك الزكاة متعمدا فقد كفر هر كسيك الزكاة ترك بانقص كافر بو ومن ترك الحج متعمدا فقد كفر هر كسيك بمشي وحجش ترك بكات بأنقص كافر ومن ترك الصوم رمضان متعمدا فقد كفر وبه ما نشيو ورأى إمام سعيد كوري جوير رحمة خويل أما ابن تبرح ندخلهم إلا مجلدي الحوت لا باريسي صدوسيه ناب أفرمت من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر بالله هرك سجن يشترك بكت أو كافر بخويبرودير ومن ترك الزكاة متعمدا فقد كفر بالله وبه شو نشيو بزكاة ومن ترك رمضان متعمدا فقد كفر بالله به ما إمام الضحات رحمة يا الثنون لا أفرمت أي قرأ نوجب رثنا بيت وإلا بزكاة نبات بهاد كام من مسعود رحمة الله من أقام الصلاة ولم يأت ولم فلا صلاة له هركسيك نوجب كار زكاة ندا أو الصلاة نكردوه نوجب نكردوه رواهن أستو بن موسى إمام أستو بن موسى جاء ما أم الله إمام ابن تيمية بسيكر <مشار> رحمة خيال ابن خويتي إبن تيمية حمّان منهجي هي لا تكثر قنّي تاريخ الصلاة ولا تشوفيها. فلما إمامي حضرة مديحه عليه بذكر قولي أمان نقل الأكاذ وكمانتك كأم قولا إيش هي؟ فلما آية اعتباري هي قولا كان يعني. هرشيء الإسلام إبن تيمية رحمة خويه لا بفرمود له حمّان مجلد مجلد حول لا برشصة تشاردها فرمود. وأما الذين لم يكفروا بترك صلاة والنحوها أوانك بتركن النواج وينين نواج وتعال فرضقاني ترخالك كافر نجردوه. فليس لهم حجة. هيج بالجيك يعني. باشا. هيج بالجيك يعني. ودواتر اواني شيخ الاسلام قال به حديث انا من شهد الله لا اله الا الله دخل الجنه وغير ذلك من لوحه احدثانا افرمت براسي اما استدلال استلال استدلالكم نبقي هنا مع عمومات كان مش شيء مرجئه مرجئه كانوا يعني كدو جوابا شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله قال ديسان دو باريكن ولا مجلد يحوت لا طريش الصطه تعرض الافرمت واما الذين لم يكفروا بترك الصلاة ونحوها فليست لهم حجة باشا افرمت اوانيك بتركين ايش قالها بني نيش خلت عن تلفونك دو حجيك يعني جاب رأسي او يا علماء او يا وتيزانه يعني اسلاماء بو هر كسي يعني اسلام بزانيت وبزانيت كعلماء اسلام تشام براستي بيسا يما شن حقك من او لسراتاي يما بلغي قران من هنايا صلى الله عليه وسلم وكاشا اقوال علماء ائمه اسلام رحمه يا اخواننا بلله هرسي قرنا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 لا إيمان و لا كفر مرجئا و براسي تاقميك للرقية راسي أهل سنة و جماعة و في السلسة المسلمانية كا او إلا توانايا رديا بداتوا و بشبا خوايك و ربا السيد لردك و بو خوايب رودقار سبحانه وتعالى بلقيقي علمي و أروها بأدب يكو أخلاقي جوان كا لا يقبض بأهل سنة و جماعة و داو كارين لخوايب رودقار هدايته همم مداتوا رنوام كاد بو صار رقية راسي و أروها ودوا كارين لخواي برودغار قمرانك على أهل الدنيا ودوا كارين لخواي برودغار برأو حديثمان نخاطك أخوي أفرموت بغمبري خواه صلى الله عليه وآله وسلم صنفاني من أمتي دو كمال دو تاقم لأمتكم لا قيامتا نانا حوزا واتلا حوزي من ناخنا واروها الناشنا بهاشتوا أو المرجئه والقدريه ادو تقمش مرجئ او قدريا جاء ام حديث امامي وشيخ الباني رحمه الله حسني كذورو على غير ايش العلماء بهما نشوا اكو فرمت لا يرد علي الحوض باشا او تقمه نانا نحوض الحوض كثرنا اخونا المرجئه والقدريه مرجئ قادريا كان جاء خوي فرض من رحمه الله فيتني حتى من أكمل راينا وصلى الله وسلم على نبينا وحبيبنا وقاعدنا وقائدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته